وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين ولرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن له برازقين وَأَمْرُهُمْ شَيْءٌ لَّعِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ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 قال ومن ييقن قط من رحمه ربه الا الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ان النوط ان لم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 فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع دبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك لم رأى النداب لهؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء يا إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون